صلات الله من لا حجة رواكي على عمد خير من واحد بنا جعليم هذا حديث سورة بسم القلالي فهذا السكر أعب ونسلت مما دى من عيى هالصحراي قد عنجد بالزيماني ولا تنسى كو نهر لما هامت وإلا فإنك في قارب I let it happen. I won't obey it anymore dinan qasna na na na bi hormatihi wah habitna hi ya suudallahu